الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماوات ورثوا ما ورثكم من في البحر ورثهم هو لنكمش تم سرقا ما بالذائبين الله, الله. الله. الله. الله. الله. وتقال لكم وَإِنْ تَوْدُونِ عَمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُونَ وإذ قال إظاهيم رب Hmm. <laughs>